إِلَّهِ الرَّحْتُمَّ عَنِ الرَّحِيمِ إِذَا كون ذو النور واخرجت لنحو az Oh اللهم الرحمن الرحيم والعاديات قد احطان فالجوليات قد احطان Oh going to get to the heart. I'm you see the fire. بِاسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي <تصفيق> السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الَّذِي يَعْتَقُ الرَّقَّ صَافِ الْمَغْزِي وَصَوْفًا فَأَثَرْنَ Thank mm -hmm. you. որինն <laughs> ու transfer and القارعة من قارعة وما دواءك يوم يقوم Հրողան morally փsuchոչ արորը շ իԱտտբա լան սացτοուն գիճ war wow. بسم الله الذي رفعنا كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا نَدْعُو إِلَّا اللَّهَ نَعْبُدُهُ وَإِلَيْهِ نَرْجِعُ لَنَجْعَلَنَّ تُما لَتُسْعُنَ يَوْمَئِذٍ لَنَا غَيْرُ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إذ للذين آمنوا وعملوا والعاشق هو تعالوا سوف تحب هي تعالوا سوف سوف لله وهو لمن راحين والذي كل ذو همت زاتين الذي جمعهم غسوا وأن ما آله أخوانك كَاللَّا دَعُونَ وَمَن تَمَنَّى أَن يَكُونَ كَمَا صُمَّتْنَا وَإِنَّمَا تُنذِرُ لَذِي الْأَقْوَامِ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم انتوكلت فضل وكن اشعابي رقيب اييني جاء وكان لهم شيء تبليين واو سبع دنيا ان I'll see you, I'll see you, Su yeah.